إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة إن يطيروا بموسى ومن معه ألا هائل إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم وقالوا ما جاءنا به من آية لتصحو بها فما نحن لك من مؤمنين قالوا عليهم الطوفان والجراد والقُم ما لو بقادعوا الدمآيات والضفادع, والدم آيات والضفادع والدم آيات مفصلة فاستسلوا فاستسلوا وكان قوما مجرمين ولم ما وقع عليهم الرجز طالوا يوم سدع لما ربك بما عند عندك لئنك شف تعن الرجز لنقمنا نلق و لنلسن مع ولنرسلن معك من إسرائيل فلهم ما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل منبالغهم إذا هم ينكثون فانتقرنا منهم فاغرقناهم في اليوم بأن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتهمت كلمة ربك الحسن على بني اصروا إلى بما صدق ودمرنا ما كان يصلح في العول وقول وما كانوا